محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار فما بينهم تراهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه في ماهم في وجوههم مثل السدود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في دَرعٌ اقرده طواه فآذره فآذره فاستغلوا فاستوى على شوكه يعذب الذرع على بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وأمر الصالحات منهم مغفرته وأذرا عظيما بسم الله الرحمن جميع علم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجرٌ عظيم